بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما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 لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناه ان شاء فجعلناه ابكارا عربا اثرافا لاصحاب اليمين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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون